ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها را اودياك ويشتو الطير في البستان لا اند ولا اطرى تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويشتو الطير في البستان لا اند ولا اطرى ماء البركه الهادي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 تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيع ويشتو الطير في البستان لا أندا ولا أطواف تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيع ويشتو الطير في البستان لا أندا